بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذي اتق ولا ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوشى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون صبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله برجل من قلبين في جوته وما جعل أسواجكم الله تظاهرون منهم أم هادثم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 اِلَّا إِنْ تَعْلَمُونَا أَذَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بِمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَلَّمْتُمْ ذُنُوبَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأضحى ببعثهم أولى ببعث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ليتاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غريضا ليسأل الصادقين عن صدقين وأعد للكافرين عذابا أليما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 إذ رَسَمْنَا من مِّنَ ومن وَمِنَ الْأَسَى وَهَيَّأْنَا لَكُم مَّا القلوب تَكُونُوا تَرْجُونَ بالله الظَّمَأَ حَتَّى إِذَا أَثْقَلَكُمْ بِهِ الْغَمَ بَذَلْنَا عَنكُمْ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ صَالَتِ الْقَارِصَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَكُمْ مَقامٌ لَّن ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو ذُغلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفكنة لآتوها لا لآتوها وما تبذتوا بها إلا يسريرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأجدار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن صبرتم من الموفئ والقسل وَإِذَا النَّاسُ هَتَوْنَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ حِفْظُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْتُمْ وَالْطَائِئِينَ لِإِخْوَانِهِ الْهَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحْأَةً عَلَيْكُمْ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سبقوكم بألفنة حداد أشحة على الخير أولئك الرجال لم يؤمنوا فاحتقر الله أعمالهم وكان ذلك على الله كثيرا يحسبون الأحزاب لم يثنوا وإن يأتي الأحزاب يوسلو انهم بذلك الاعراب يسالون عن امباك ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن, لمن كان يرسو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إلهانا وتسليما من المؤمنين بجال صَدَقُوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحفه ومنهم من ينتظر وما بثلوا سببيلا ليجزي الله الصادقين لصدقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الكتاب وكان الله قويلا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب صياطيهم وَقَدْ فَرِيقَ لُبِهِمْ غُبَّ فَرِيقاً تَقْسُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً وَأَوْتَسُ الْأَبْوَهُمْ وَجِيَّارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَبْضَلَمْ تَبَاعُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً يَأْمُرُهُمْ النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعتن وأستفحتن سراها جميلاً وَإِنْ تُطِعْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ يا يالكا الذي لا يأكل كل نباحش مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسرا ومن يقلف من فل لله ورسوله وعمل صالحا نوئها نؤتيها أجرها نقتين وأعدنا لها الثل كريم يا لذا النبي لسلك حد من نساء إن استقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرم وقلن قولا معروفا وقبل في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتلنا الزكاة وأقعنا الله ورسوله إنما يريد الله بيذهب عنكم الزجزا من البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يسلى في بيوتكم من آيات الله والكتمة إن الله كان لطيفاً خبيراً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقامدين والقامتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والقاشعين والقاشعتين والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصادقين والصادقات الحاضرين صرورهم. وَالْحَيِّ الْقَيْضُ الْفُؤادُ وَالْحَيِّ الْغَاضِبُ الْذَاتِي الْمُوارِقُ الْحِيُّ الْوَاضِحُ الْأَعْدَلَ اللَّهُ لَهُمْ لَوْفِرَتُوهُ وَأَجَرَ النَّعِيمَ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 وَإِذَ قُلْتَ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عليه عليه عَلَيْكَ أَنْ أَنْعِمَ عَلَيْكَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ فَلَنَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَقْرًا دَوَّجْنَاكَ هَذِهِ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لا يَمُنُّوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَاجٌّ فِي أَزْوَاجِ أَجْعَلْنَاهُ لَكُمْ إِذَا فَضْلٌ وَكَانَ أَمْرُ الله ما كان على النبي من حرج فيما خرج الله سنة الله الذي نفَلَه قَدْرَ وَكَالَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا خَدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ الرِّسَالَةِ اللَّهِ وَيَقْشَوْنَهُ وَلَا يَقْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا مَا واسيها بالله انسيا ما كان محمد الا ابا اهل النضال ام ولا يرضى الرسول الرضا و قاتل من مذم وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بوقت الصبح هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور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 وداعيا إلى الله بإذنه وتراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله قطلا كبيرا ولا تطع الكاترين والمنافقين وتعهداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا تحللم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من طلقتهن فتنظرهن 3 ثم طلقتن مورثهن لقبل ان تمسوهن فما لكم عليهم فمسحون وسبحون مجراة جليلة يا أيها النبي إنما أخلالك الزواج التي آتيت أجرهم التي آتيت أجرهم وَلَا نَكْفِي نُكْفِي مَنْ وما ملكت يمينك مما الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات طالك وبنات طالتك اللتي هجم معك وراء سمنة وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَسَتْ نَفْسَهَا لِلْمِدِّ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهَا أَن يَسْتَأْثِرَ بِهَا إِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَسْتَأْثِرَ فَطَالِبَةٌ لَكَمِثْلِ ذَلِكَ مِنَ دون الْمُؤْمِنِينَ وَادْعُ عَلَيْنَا مَا نَسَرَبْنا عَلَيْنَا أَزْوَاجِهِ وَمَا لَكَتْ أَيْمَانُ لِكَي لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْثِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَأَنذِرْ بِرَبِّكَ مَن لَّمْ يَذُقِ الْوَقْعَ فَإِنَّ لَهُ نَذِيرًا ذَٰلِكَ أَجَلُهُ حَتَّىٰ أَحْصِيهِ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَصْرِفْ كَيْدَهُمْ نَكِّرُهُمْ كُلُّهُمْ والله يحلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبزلتهم من الأزواج ولا أن تبذل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكتنينك وكان الله على كل شيء رطيبا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا بلت اللبث إلا أي زملة إلى فعل غير ناضدين إن ولا تغدا دعئم فذكروا فإذا فعلتم تنشروا ولا مستأثرين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحمل منكم والله لا يستحمل من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إجابة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تلحقوا أزواجهم بعدي ولا أن تلحقوا أزواجهم بعدي أبداً إن ذلك كان عند الله عظيماً إِلَّا يُوجَدُ شَيْءٌ أَوْ تَخُوفُ فَإِنَّ لِلرَّبَّانَ كَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ اسْمًا عَلِيمًا لَا دُنَاهُ عَلَيْهِ نَفْسِي أَبَائِلٍ وَلَا أَدْنَا إِنَّ وَلَا ولا إخواننا ولا أبناء إخواننا ولا أبناء أخواتنا ولا أبناء أخواتنا ولا نسائنا ولا منكثين والتقين الله.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 إن الذين يحذون الله رسوله لعن الله في الدنيا والاخره لعنه الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا رهيبا والذين يخذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما استثبوا فقد استملوا بهتانا وإثنا مبينا يا أيها النبي قل لأسواتك وبناتك ومساء المؤمنين يبنين عليهم من الجلال لهم ذلك أدمائي وحرصنا فلا يغزيه وكان الله غفور رحيم لئلا نجد من منادسنا والذين في كنوبهم رضوا والمجّدون في المدينة والمجّدون في المدينة بلغريا ما كي ثم لا يجاونك ثم لا الجائرون فيها إلا قرينٌ من عورين إلى ما تفوه في رواه في في رواه سُنَّة اللَّهِ في الذي لَقَلَب قبل وَلَا تَدِرُونَ سُنَّة اللَّهِ تَدِرُونَ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يجريك العلم الساعة تكون قريبا إن الله لعلى الكاتبين وأعس له السعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وبيا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم تناض يوم تقلب وجوههم يوم تقلب وجوههم تنار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أَطَعْنَا سَادَتَ نَا وَقُدَرَاءَ أَنَا أَضَلّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ يا ايها الذين امنوا لا تحولوا كالذين آمنوا موسى فظراه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ثُمَّ لكم ذنوبكم ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحملنها وأشفطن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وَيَتُورُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ رَحُورًا رَحِيمًا